قد كانت لكم أصوات حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن أبراء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادِيَتُم مِنْهُمْ وَدَّهُ وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا يَنْهَىكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِن دِيارِكُمْ أَن تَبْرُوْهُمْ وَتُقْصِطُوا إلَيْهِمْ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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاء قوم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أجورهن ولا تمسكوا بعصا من الكافرين واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم الحكيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تتوالوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور.